ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ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 ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية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 جЗАَؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ إِنَّ الَّذِينَ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 ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البلية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 ذالِكَ الَّذِينَ خَشُوا رَبَّهُمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ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 جЗАؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ إِنَّ آمَنُوا وَعَمِلوا الصالحاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ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 جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ إِنَّ الَّذِينَ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 ذالِكَ الَّذِينَ خَشُوا رَبَّهُمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ إِنَّ الَّذِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيعَ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك خير جزاؤهم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 جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ إِنَّ الَّذِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَن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 ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية